أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين التفسير سورة الهجر مكية من مقاصد السورة توعد المستهزئين بالقرآن والوعد بحفظه تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له الف لام را تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة هذه الآيات رفيعة الشأن الدالة على أنها منزلة من عند الله هي آيات قرآن موضح للتوحيد والشرائع إذن هذه السورة المكيه مبدوعة بالأحرف المقطعة والأحرف المقطعة هي انتصار للقرآن كما قال ابن الكثير وفيه التحدي للعرب وغير العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فالجميع ملزمون بالإيمان به والعمل به تلك آيات الكتاب وقرآن مبين اي هذه الآيات العاليه المقام الرفيعه الشان ايات الكتاب الجامع لانواع الكمال وايات قران عظيم واضح اعجازه للخلق مظهر للحقائق باحسن بيان واوضحه وربنا جل جلاله قال في سورة يوسف ألف لامراء تلك آيات الكتاب المبين وفي سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ففي هذا القرآن الكريم يضاح لكل شيء ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سيتمنى الكفار يوم القيامة لو كانوا مسلمين عندما يتضح لهم الأمر وينكشف لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلما أي سوف يندم الذين كفروا بالله على ما كانوا فيه من الكفر ويتمنون لو كانوا مسلمين في الدنيا موحدين من قادين لامر الله تعالى خاضعين لاحكامه لا تلكم الاماني لن تنفع والإنسان مطالب في هذه الدنيا بالتدبر والعمل ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون اترك ايها الرجل طبعا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شام لكل من هو موجه له الخطاب ويشمل الذين يقومون بواجب رسالة فكل من يجب عليه أن يؤدي واجب رسالة اترك أيها الرسول هؤلاء المكذبين يأكلوا كما تأكل الأنعم ويتمتع بملذات الدنيا المنقطعة ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والعمل الصالح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 درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلم أي اتركوا الكفار يا محمد يأكلوا في هذه الدنيا ما هم آكله ويتمتعوا بشهواتها ولذاتها، ويشغلهم الأمل عن الإيمان بالله تعالى وطاعته والاستعداد للآخرة قال فسوف يعلم اي فسوف يعلم الكفار والمفرطون انهم خاسرون وان عاقبه كفرهم عذاب اليم والإنسان يحذر معصيه الله سبحانه وتعالى وعليه أن يتدبر كل شيء حوله وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم وما أنزلنا الهلاك على قرية من القرى الظالمه إلا كان لها أجل محدد في علم الله لا تتقدم عنه ولا تتأخر إذا ربنا لما توعد من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لهم يأكل ويتمتع ويثهم الأمل فسوف يعلمون اتبعه بما يؤكد الزجره وهو قوله تعالى وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم اي وما اهلكنا اهل قريه يستحقون العذاب الا وكان لهلاكهم زمن محدد مكتوب في اللوح المحفوظ فلا نهلكهم حتى يبلغوا. فربنا جل جلاله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون لا يأتي, أمة من الأمم لا يأتي أمة من الأمم هلاكها قبل أن يحين أجلها ولا يتأخر عنها الهلاك إذا حان أجلها فعل الظالمين أن لا يغتروا بإمهال الله لهم أي وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر أي لا يتقدم هلاك أمة قبل الوقت الذي قدره الله لهلاكها ولا يستأخر فيتجاوز الوقت المحدد الذي له فربنا قال لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون ولكن ربنا جل جال قد خلق لكل إنسان في هذه الدنيا أنفاسا معدودة وساعات محدودة عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقال الكفار من اهل مكه للرسول صلى الله عليه وسلم يا ايها الذي نزل عليه كما يدعي الذكر انك بدعواك هذه لمجنون تتصرف تصرف المجانين لما بالغ الله تعالى في تهديد الكفار ذكر بعده شبههم في انكار نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون أي وقال مشرك قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم تهكما به يا من يزعم أن الله نزل عليه القرآن إنك لمجنون في دعوتك لنا إلى اتباعك وترك عبادة الأصنام التي وجدنا عليها أبائنا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادق هل لا جئتنا بالملائكة يشهدون لك أنك كنت من الصادقين بأنك نبي مرسل وأن العذاب نازل لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادق أي وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل لا تحضر إلينا الملائكة ليشهدوا لك على ما تقول إن كنت من الصادقين في أنك رسول من عند الله حقا فإن لم تأتنا بالملائكة فلست بصادق في دعواك وفي سورة الأنعام وقال لولا لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر والنصوص في هذا كثيرا قال الله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظر قال الله ردا على ما اقترحوه من مجيء الملائكة لا ننزل الملائكة إلا أفقى ما تقتضيه الحكمة حين يحين إحلافكم بالعذاب وليسوا إذا جئنا بالملائكة ولم يؤمنوا بمحملين بل سيعاجلون بمهمهلين بل سيعاجلون بالعذاب ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظر أي ما ننزل الملائكة إلا بما يحق ويجب كالوحي أو العذاب وغير ذلك تنزيلا ملتبسا بالحكمة والمصلحة لا على حسب ما يقترحه الكفار وما كانوا إذا منظرين أي ولو نزلنا الملائجة على الكفار كما اقترحوا فرأوا الملائجة عيانا ثم لم يؤمنوا فلن يمهلهم الله بل سيعذبهم في الحال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون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 إنا نحن نزلنا الذكر أي إنا نحن نزلنا القرآن الذي فيه الذكرى والموعظة والشرف. فالقرآن يذكرنا أمر ربنا. وإنا له لحافظون أي وإنا له لحافظون في حال إنزاله من استراق كل شيطان رجيم وبعد إنزاله بحفظ ألفاظه ومعانيه من الزيادة والنقص. والتهريف فربنا جل جلاله قد تكفل بحفظ كتابه ولكن السعيدة من نفع نفسه وقدم يدا بيضاء في خدمة هذا الكتاب العزيز ولقد ارسلنا من قبل في شيع الاول ولقد بعثنا من قبل في الرسول رسلا في جماعات في جماعات الكفر السابقة فكذبوه فلست بدعا من الرسل في تكذيب أمتك لك ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين فربنا قد أقام الحجة على بني آدم أي ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا في الأمم الماضية وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون وما يأتي جماعات الكفر السابقه رسول إلا كذبوه وسخروا منه وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أي وما أتى تلك الأمم الماضية من رسول أرسله الله إليهم لدعوتهم إذا الحق إلا سخروا به وكذبوه وحاربوه كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كما أدخلنا التكذيب في قلوب تلك الأمم ندخله كذلك في قلوب مشركي مكة بإعراضهم وعنادهم كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك ندخل القرآن قلوب المجرمين فهم يسمعونه ويفهمونه ويعلمون أنه حق وأنه يفوق كل كذب وأنهم عاجزون عن معارضته مع أنه بلسانهم ومع ذلك يكذبون به وهذا بسبب الذنوب والعياذ بالله فالذنوب تصد عن العلم وتصد عن الخير لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين لا يؤمنون بهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد مضت سنة الله في إهلاك المكذبين بما جاءت به رسلهم فليعتبر المكذبون بك لا يؤمنون به اي لا يؤمنون بالقران الذي انزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الذي لا يؤمن انما يضر نفسه قال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 لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون لما صدقوا ولقالوا انما سدت ابصارنا عن الابصار بل ما نراه هو بتاثير السحر فنحن مسحورون وتامل هذه الايه الكريمه مع الايه التي قبلها لتدرك شدة العناد ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه عرج. إن القوم لما طلبوا نزول ملائكة يصرحون بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه رسولا من عند الله تعالى بين الله تعالى في هذه الآية أنه بتقدير أن يحصل هذا المعنى لقال الذين كفروا هذا من باب السحر وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فظلوا فِيهِ عَرْجُونَ أي ولو فتحنا على هؤلاء الكفار باب من السماء فجعلوا يفعدون في وضح النهار في ذلك الباب ويشاهدون ما في السماء بأعينهم من ملكوث الله تعالى وقدرته وسلطانه وملاجته. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحر. أي لجحدوا أن يكونوا رأوا شيئا فقالوا إنما سدت أبصارنا بالسحر ومنعت من النظر بل نحن قوم مسحورون أي بل نحن قوم سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم فما عدنا نعقل الاشياء ونراها كما يجب من فوائد الآيات أولا القرآن الكريم جامع بين صفة الجمال في كل شيء والوضوح والبيان يهتم الكفار عادة بالماديات، من فتراهم منغمسين في الشهوات والأحواء مغتطين بالأمان الزائفة منشغلين بالدنيا عن الآخرة هلاك الأمم مقدر بتأريخ معين ومقرر في أجل محدد، لا تأخير فيه ولا تقديم وإن الله لا يعجل لعجلة احد تكفذ الله تعالى بحفظ القرآن من التغيير والتبديل والزيادة والنقص إلى يوم القيامه تمت هذه الفوائد وينبغي على الإنسان أن يعطي القرآن أفضل الأوقات لا فضول الأوقات وعلى الإنسان أن يجد في الدعوة إلى الله تعالى وأن يصبر فيما يناله من الأذى في دعوته إلى الله تعالى لأن الداعي لله لابد أن يحصل هذا فعلى أن يصبر وأن يحتسب وأن يستنى بسلن الأنبياء في دعوتهم إلى الله وفي صبرهم وتحملهم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته